السلام عليك يا شهر رمضان، السلام عليك يا شهر القرآن، السلام عليك يا شهر التّ. شهر المفاطيق نودعك ونحن مشتاكون ايديك ونفارقك ونحن كراءة وقيام بالله يا شهرنا لا تشتكي لله أفعلنا. لا تشتكي ومثباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام وادخل وكرمي wa wa Mama.